فاجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه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 ومن قال سأنزل مثل ما أَزَلَ الله ولو ترى الظَّالِمُونَ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تجزون عذاب الهون اليوم عَذَابَ الْيَوْمَ اليوم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمون فرادا ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاعكم والذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطعت بينكم, تقطع بينكم وضل عنكم ما 국민